ونزلنا من السماء ماءً مباركًا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنخل باسقات لها طلع نضيد رزقًا للعباد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 كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقى في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتدم مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقاه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا أما أضغيته ولكن كان في بلال بعيد.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 ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسبعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج